الحمد لله رب العالمين فقال أبو داود السجستاني باب التعزية ذكرنا بأن التعزية هي لغة التسلية وهي شرعا أصبير المعزي المعزة في مصاب. فهذا تعريف التعزية المسألة الثانية وهي بأن التعزية إنما تكون بما وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرت لك كما يقول صنعاني رحمه الله بأن والشوكاني أيضاً لأن مخالفة هذه التعزيه الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون العرض فاعلاً لبدع، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من عمى العمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إذا أمره عليه الصلاة والسلام في التعزيه كما في الأحاديث صحيحة كان النبي إذا عز إنما يقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسبق إذا هذا بيان للقدر ثم قال له فلتصبر ولتحتسب أي الأجر على مصبك وعلى هذا الاحتساب الذي تحتسبه إذا هذه السنة الواردة وكما ذكرت بأن هذا ذكر ذكر مقيد ذكر مقيد بالتعزيل والأصل في الأذكار عموما أنها توقيفية لأنها تعبدي من النبي عليه الصلاة والسلام لأنها وحي كمثل الأذكار التي في أدبار الصلوات أذكار الصباح أذكار المساء هذه مقيدة بأوقات أو بأزمنة أو بأعداد واضح أو بمناسبة كمثل التعزية هنا مقيدة بأمر الموت لا يجوز تعديها فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اصبر واحتسب أو فلتصبر ولتحتسب كل ذلك وارد عنه عليه الصلاة والسلام المسألة الثالثة في التعزية بأن الأصل في التعزية أنها عبادة انتبه للكلام الآتي الأصل في التعزية أنها عبادة فإذا كانت عبادة فالأصل بأن المرء لا يقيد العبادة إلا بما قيدها الشرع إذا جاءت مطلقة فالأصل أن العبد يطلقها وإذا جاءت مقيدة فالأصل أن تقيدها بمعنى التعزية في الشرع جاءت مطلقة ما أقول في الذكر الذكر جاء مقيدة وأما مكان أو وقت التعزية لم يأتي فيه تقييد لم يأتي فيه تقييد بمعنى يريد عن الناس شيوخ أو طلبة علم أو عوام بأن التعزية تكون عند القبر تقييد التعزية عند القبر بدعا لأنني سأقول لك ما دليل التقييد واضح الكلام تقييد التعزية في البيوت بأن التعزية ما تصح إلا بذلك بدعا لأن ما الدليل على تقييدها بالبيت واضح الكلام تقييد التعزية بأنني لا بد وأن أذهب إليه بدعا لأن ما دليل التقييد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى رجل قد توفي ابنه فقال يا أنس كله لله ما أخذ يبقى تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له كله لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فليصبر وليحتسب يبقى ليس من شرط التعزية لا مكان ولا زمان ولا لقاء يبقى تقييدها بمكان كالقبر أو البيت أو كذا أو كذا هذا لا أصل له في الشر تقييدها بزمان لا عزاء بعد ثلاث لا عزاء بعد كذا لا أصل له في الشر يبقى وارد التعزية مطلقة يبقى الأصل في المطلقات يبقى تطلق لها الأمكنة والأزمنة صح الكلام؟ يبقى إذا عزيته أنا في التليفون صح التعزية؟ لو عزيته أنا على المقابر بعد ما دفننا الميت صح رتعزية لو عزيته أنا ورحت بيته مثلا صح رتعزية لو قابلته تاني يوم في الشغل في الشركة صح رتعزية يبقى ليس من رحمه الشرع بأنه ليس لها مكان معين ولا زمان ولا زمان معين فمن قيد بأن لازم بعد أن التعزية تلاقي الشيخ بعد ما يقول الموعز الطاقة اللي هي خطبة العيد دي اللي خطبة الجمعة اللي بيعملها دي والناس وقفة تحت مطر ولا وقفة تحت شمس بعد كده يقولي العزاء على المقابر السنة العزاء على المقابر انت رجل جاهل أصلا السنة ايه العزاء لكم ليس لها سنة المقيدة لا بمكان ولا ولا بزمان فإذا فعلت التعزية صحت في أي في أي مكان في أي زمان صبح ليل، وهو الكلام كده يبقى هذه المسألة الثالثة بأن التعزية إنما جاءت إنما جاءت مطلقة ولم تأتي مقيدة لا بزمان ولا ولا بمكان. لكن فرع في المسألة دي فرع داخل المسألة الثالثة دي. لو مر الزمان على الميت هل لي أن أعزي صاحب المصاب بعد مثلا أنا كنت مسافر وقابلته بعد سنة هل لي أن أعزي أنا ما أشفته خالص ولا هنا أهل العلم اختلفوا منهم من قال له أن يعزي ومنهم من قال لا حتى لا يجدد عليه الأحزان فكروش بقى ووضع الكلام لأن الحزن إنما يضعف النفس عموما، فقال لا تؤي، لا تذكره بهذه المسألة، وهذه كلا القولين عند الإمام أحمد رحمه الله. يبقى هنا الخلاف داخل حتى لا أذكره مفهوم بالحزن أو لا ينبغي أن إيه؟ ينبغي أن أن أعز. والثانية هي والثانية أصح. واضح الكلام كده المسألة الرابعة. في أمر التعزية هل يجوز التعزية بالجلوس عند الميت مات لفلان شخص شخص ما احطر البيت صورة المسألة مثلا احطر البيت وعزيته وقعدنا كلنا مثلا وجاب مثلا شاي ولا جاب أهوة ولا جاب أي حاجة صورة هذه المسألة هل تصح شرعا أم لا تصح الجمهور على أنها لا تصح بأن الأصل بأنه عدم الجلوس عند الإيه؟ عند الميت واحتج الحديث حديث جرير قال كنا نعد الجلوس عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياح وأنت تعرف بأن النياح من الكبائر. فقال الجلوس عند الميت وصنعة الطعام هذه لا تجوي ما يصح أبدا القول الثاني وهو الإمام أحمد رحمة الله عنه. بأنه يجوز الجلوس عند الإن أنا رحت لك ولله ما أخذ له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل المسلمة اصبر واحتسب طب تفضل عرض فأعدت جاب لي شاي جاب لي أهوة جاب لي أنسون شربت وقعدت شوية روحت أين فهنا قال لي بإني يجوز مثل هذا المساء خلاص كده طيب يجوز لي الإمام أحمد قال أولا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام البخاري. حديث عائشة كان إذا مات لها الميت فاجتمع النسوة في بيتها يعزيها يعزينها أي يعز يعزمنا يعزمنا عائشة حتى إذا بقي خاصتها النسبة إيه بدأت إيه؟ تمشي بقي خاصتها يعني أقاربها من أهلها فكانت تصنع لهم التلبينة تعرفين التلبينة فكانت تصنع لهم التلبينة ثم تقول خذوا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأن التلبينة مجمة للفؤاد مذهبة ببعض الحزن أو ببعض الحزن يعني جعل الله في التلبينة بأنها حتى الأطباء يقولك بتفرز هرمون في المخ هرمون يجعل العبد يحس بشيء من الفرح ينسيه بعض الأحزان هذه التلبينة ممكن تتحط في مية تحط في لبن الكلام ده إذن الشاهد هنا وجه الاستدلال إيه واحد هذا الحديث صحيح للأمان البخاري واحد بأن عائشة رضي الله عنها الكلام ده كان بعد نورة النبي صلى واحد عائشة كان يجتمع عندها لإيه إذا نات لها المية يجتمع عندها النسوة اثنين كانت تصلع لهم إيه شيء يكلونه صحيح أو يشربونهن يبقى الاستدلال ثلاثة بإنه لا يعلم لها مخالف من الصحابة طيب وجرير الإمام أحمد رحمه الله سيبين بإن حديث جرير ما يصح الاستدلال الثاني بإن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى آل جعفر يعزيهم عليه الصلاة والسلام الشاهد هنا أنه ذهب إلى بيت آل, بيت آل جعفر يعزيهم الدليل الثالث اللي احنا نتكلم فيه ده الحديث ايه عمر عبد الله بن عمر بن العاص بيقول قبرنا مع رسول الله ميتا يعني قبرنا عند فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه فلما حاز بابه وقف عند باب البيت بتاعه وقف فإذا نحن بمرأة مقبلة جاية عن النبي عليه السلام والسلام قال أي عبد الله بن عمرو أظنه أي النبي عليه الصلاة والسلام عرفها يبقى واضح أنها كانت منتقبة وهم مش عارفينها صحيح أظنه عرفها فلما ذهبت إذا هي فاطمة فلما ذهبت يعني فلما أقبلت دي من الألفاظ اللي تطلق عليها اللفظ وعكسه إذا هي فاطمة فقال لها النبي عليه السلام ما أخرجك يا فاطمة من بيتك إبقى الأصل في النساء الإيه؟ المكس في البيت قاعدوا يقولوا لها أنت نص المجتمع نص المجتمع قال ما أخرجك يا فاطمة من بيتك قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت أهله أهل هذا البيت يعني الذي دفنه النبي عليه السلام الآن أنا كنت لسه عندي. عند أهل هذا البيت فرحمت إليهم أو عزيتهم يلقى هنا دلالة على أن فاطمة راحت ذهبت تعزيهم واضح الكلام كذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكدة الكدة اللي هي المقابر فقالت يا رسول الله ما عاذ الله يعني أعوذ بالله من ذلك وقد سمعتك تذكر فيه ما تذكر لأنه لا يجوز الذهاب ذهاب المرأة إلى إلى المقابر وهذا الكلام لا يجوز أن تتبع المرأة الجنائز مع زوجها أن تتبع المرأة الجنازة الشاهد هنا من الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لها مثلا وإياك أن تكون قد جلست عندهم أو لماذا تذهب إليهم يبقى الشاهد هنا بأن فاطمة ذهبت لتعزيه لتعزي أهل الميت اثنين النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها أن تجلس عندهم بدليل بأن النسوة كنا يذهبنا إلى إيه؟ عائشة رضي الله عنها يبقى ذي برضو من أدل اتنين الإمام الإمام أحمد لكن تلاحظ هنا بأن الإمام أبي داود لم يعلق ولم يضعف الحديث وانت عارف بأن أبي داود الشزيجتاني إذا ذكر حديثه ولم يعلق عليه يبقى هو صحيح إيه؟ صحيح عنده هو اللي ضعفه ضعفه بربيعة ابن سيف المعافري عندك في الإسنان بربيعة ابن سيف بقول بعض أهل العلم بإن له أحاديث منكر لكن لا يستلزم من الكلمة دي له أحاديث منكر إن حديثه منكر لأني له أحاديث منكرة يعني في بعض أحاديثه أحاديث منكرة لكن لا يستلزم من اللفظة دي لفظة منكر الحديث منكر الحديث دي يعني كل أحاديثه منكرة لكن له أحاديث منكرة يعني هناك بعض الأحاديث له المنكرة لكن البعض الآخر ليست منكرة بدليل بأن هنا مدوح السجistani لم يعلق على هذا الإيه على هذا الحديث خلاص لذلك الإمام النسائل والدرقوتل لما سؤل عنه قال لا بأس به لا بأس بهذا الراوي يبقى برضه لندليل على عليه على جواز أمر تعزية خلاص كده أما حديث كنا نعد الجلوس عند الميت وصنعة الطعام له من النياهة فإن هذا الحديث إسناده ضعيف جدا سندا ومتنى أما المتن لما ذكرنا من الأدلة إنه مخالف الأدلة الصحيح، ولا الكلام وأما الاسناد فإن الاسناد حديث جرير أروية بإسنادين عند الإمام أحمد وعند ابن ماجة في سننه. كل الأسانيات تأتي من طريق هشيم بن بوشيم وده وإن كان من الحفاظ لكن يدلس تدليس شديد وكثير تدلس. يبقى هنا أبي العلة الأولى عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير العلة فين؟ العلة من هشيل لأنه مدلس الرواية الثانية عند الإمام أحمد من طريق نصر بن باب وده كذاب واضح كلامه يبقى الرواية الثانية جاءت من رجل كذاب يبقى الاسنادين ضعيفين لا يقوم أحدهم بالأخر اللي أنا ادركتني في كتاب العلل بين الإسناب اللي هو من طريق هشيم بن وشير قال فيه رجل قد أسقط أسقطه هشيم وهو شريك بن عبد الله القاضي وده ضعيف سيء الحفظ يبقى الأسانية كلها ما تصح أصلا يبقى الحديث ضعيف سند وضعيف, إيه؟ وضعيف ماتن واضح كلام؟ طيب جزاكم الله خير نكمل بعد الزانة إن شاء الله بعد الصدقة